ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا إبرو إمة الله عليكم إزجأتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريح فأرسلنا عليهم ريح وجلود لم تروها وكان الله بما تعملون بصير إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر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 أشحة عليكم فإذا جاء القوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب القوف سلقوكم بألسنة حداب أشحة على الخير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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالينا أمد كن وأسرح كن سراح الجميلة وإن كن تردنا الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعدل المحسنت فإن الله أعدل المحسنت من كن أجرا عظيما يا نساء النبي بفاحشة مبينة ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها, مرتين وأعتدنا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إِنِ التَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ نَغْفِرُ لَكُمْ وَطَهِّرْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا تَنَوَّجْنَاكَ هَالِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ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 أرِجِ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَدَوِيتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقُرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْسَنُ وَيَرْضَى نَبْمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحيل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يقذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ النَّمَتَ عَنْ فَاسَأَلُوهُ النَّمِ وَرَائِحِ جَابَ ذَالِكُمْ أَطْقَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا لسائهن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 لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا تُقْفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِلُوْا تَقْتُلُوْا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَهَرَوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَدْوِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا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 تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 رَأَيْنَا أَن يَحْمِلنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفورا رحيما